هل أتاك حديث الجنود في العون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله موراهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.